نعم طبعا يا ابي اللهم قونا فوسنا وقلوبنا وعقولنا وارواحنا وامداننا اللهم زدنا من ينفعنا وانفعنا بما تعلمونه رضينا فانحضرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الله فقال إنه لا يمشيكم من هذه الصخرة إلا أن تبروا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كانت لأبوان شيخان كبيران وكنت لا أفض بيقوا قبلهما أهل ولا مال يعني كنت لا أبطعموا قبلهما أهل ولا مال فنأى به في طلب شيء قومني فلنُرِح يعني اللي برجع عليه حتى نام حتى نام ابواه فحيات قلهم ورجوههما ووجدتمناه يميل فكاين يكون فوق بقاء قبلهم انا ومالك اريد ان أقطع قبل والديه اهلي او مالك زوجتي او اوالي او اولادي فلبثت والقدح على يدي ان برق الزد فاستيقظ فشارب أبوه قهوه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتقاه ويجد ففرّف عنا ما نحن فيه من هذه الصفر فانفرجت شيئا لا يستطيعون الفروض قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثاني اللهم كانت لي كنت عنه كانت أحب الناس إليه فاردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءت لي فأعطيتها 200 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بأرضك فتحرشت من المقوع عليه فانصرفت عنها ويحب الناس إليه وتركت الذهب الذي أعطيتها الله إن كنت فعلت ذلك اكتباه واجهة فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت استقرأ غير إنهم لا يستطيعون الخروج منه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إن استغذرت أجراه فأعطيتهم أجره غير رجل واحد ترك الذي له وده فتمرت أجراه حتى كثرت من الأموال فشاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت له كل ما ترى من من أجلك كل ما ترى من أجلك من الكبير والبقى والغنم والرقيق قال يا عبد الله لا تستهزم بي فقلت إني لا أستهزم بك فأخذه كله فاستاقر فلم يطلب منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء والشئ ففرح عنا ما نحن فيه فانفرجت في الصفرة فخرجوا يمشون وفي الحديث استحباب الدعاة الكرم والتقرب لله تعالى بذكر صالح العمل واستنجاز وعده بسؤاله وفيه فضل الإخلاص في العمل وفضل بر الوالدين وحدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل وتحمل المشاقة لأهلنا وفيه في الحديث ألبا قدم العبدة والانكفاف عن الحرام مع القدرة وأن ترك المعصي أمخوا مقدمات طلبة وأن التوبة تجرب ما قبلها وفيه قدم قبل آداء الأمان وإثبات الكرامة للصالحين وفيه أن العمل الذي يبتغى به وجه الله وحده ينفع صاحبه في ويفرج كربه ويزيل همه وظمه قد عصم الله عز وجل يوسف عليه السلام من فتنة امرأة العزيز بسبب إخلاصه العصم يوسف من فتنة امرأة العزيز إخلاصه قال تعالى كذلك لنصرف عنه السلوء والبعداء إنه من عبادنا المخلصين فلما أعلص عليه السلام دينه للجام وأراه من نفسه سبطا استغلصه ربه وهدباه وطهره وعصمه صلوات الله وسلامه عليه قال شيئان إن كل من له دهر في هذه الكسرة شهد بمرارة يوسف شهد الله تعالى بقوله شهد الله تعالى بقوله لنصرفان وشهده على نفسه بقوله هي رواده وشاهد كراك العزيز بقولها ولا قدرى وقته عن نفسي فاستعفض وشاهد سيدها بقوله إنك كنت من الخاطئين وشاهد إبليس بقوله لأبوينهم أجمعين إلا عبادة منهم المخلصين فتضمن إخباره بأنه لم يهوه عشر أي تخلاص طريق المكفرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله سلم من صاب رمضان إيمانا واحد يعني إخلاقا يحتاج إلى من, ما من إذا الله وحده غفر له ما تقدم من دمج إذا الإخلاق يرثر الله بيت مدون وعن رضي الله عنه أن رسول الله سلم قال من قام رمضان إيمانا واحد غفر له ما تقدم من دمج والمعنى من تصديقاً بأنه حق معتقداً قضي لك واحتساباً يريد الله تعالى وعده ولا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك إما يخالف الإخلاق غفر الله عنه وجد ما تقدم من ذنبه وكاذا لكذلك من صامه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً وفر له ما تقدم من ذنبه يبقى العلم الله عز وجل به الذنوب ويحب به السيئات التخلاص حباشر يجلب لصاحبي السرور في قبره وينجيه من عذابه كما جاء أن العمل الصالح يتمثل في سورة رجل حسن السيابة الوضع طيبا رائحا ويقول لصاحبي أنا عمل الصالح أي المخلص أكثر بالله يرسل وعن البراء ابن عازم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الأشرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجواهم الخمس معهم كفر من أكفال الجنة وحمض من حمض الجنة حتى يغلس منه مدى البصر ثم يجيد ملك الموت حتى يغلس عند فيقول أيها النفس الطيبة تخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج فتسيد كما تسيد القطرة من في السقاء فيخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يخذوها فيجعلوها في ذلك الكفر من الجنة وفي ذلك الخموم ويخرج منها كأطيب نحفة مزر ووجدت على واجه الأرض فيصعبون بها فلا يمرون على بلئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن إسمان التي كانوا سمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيئهم من كل سماء مقربوها إلى السماء التي حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيقول الله عند الجنة أكتبوا كتاب عبدي في عبدي جين وأعيد عبدي رضا منها خلقت وفيها إننا حسب في طار بالصدق وطار برمان الهيما لطرب اليمين من الهيما يتصدق بيمينه فيرفيها عن الشماله دي لا يقدر على مثل هذا الإخلاص إلا إنسان قوط إنسان قوط مش ينتظر بالنس فيها لا ينتظر من الناس لا ولا ولا ولا ولا مات. لا ينتظر من الناس فيها إنما حسبه أم الله يعلم وكثير ثواب الله وإكراركم سبيحانة دعفان إخلاص شديد على النفس ليه؟ لأنه ليس لها فيه نصير والأجر على قدر المشاقة فكلما كان أعمل شاقا على النفس ويقوم به إنسان طاعة لله كلما أعصف توروه كلما عمل الشاق عليه جدا وتقوم به لله مخلصا يعظم أجر ويعظم قال الرسول ان ليس لها فيه نصيب طرقها يندي من النار من قادر إليه الله يقتري بذلك وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يحبّل وجهه على الله وفي الحديث ما يقول له أنه لا يأتي في الإيمان النط من غير اعتقاد نما الإيمان الذي ينجي نط باللسان اعتقاد بالشنان بالقلب عمل بالشوالي والقلب يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها تبا قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط والقراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى وهذا الحديث يدل على عظم مقدار في هذا الموقع وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجداً لله لله يبتغي به الله بل الله لو مثله في الشن الحديث يفيد أن من عمل عملاً مخلصاً أو صلبه إلى الجنة. كما أن الحديث القراطين من اتباع الجنازة من اتباع إيمان وحد سابن. يرجع من الأجر بقراطين يكون له مثل أو الشاهد في حديثنا من فعل العمل إخلاصاً إيماناً واحتساباً مخلصاً لا يرجو عليه الثواف من الله ولا يريد من البشر حيئاً ويعلم أن الخلق كل الخلق لا ينبتون جلب نفع ولا دقى ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وأن النافع الضار حوالله سبحانه وتعالى اي من بنى مسجدا يطلب الله والمعنى بذلك في اخلاص فقال ابن الله صلى الله عليه وسلم مش امرين فهدوم ان يكون معناه قدى الله لو تعالى نسله في مسمى البيت يعني بيت في الجنة لكن ازاي عن حد المسجد طبعا بيت في الجنة يبقى اكبر واعظم قصر واما صفته في الساعة فمعلوم تفضلها ان بيك الجنة أفضل مما لاعين هراء ولا أبنوا سمع ولا خطل على قلبه بس ده منطوب أحمر لكن أبنان ما يجب بيك الجنة لجنة من فضة ولبنة من ذا أن معناه فضله على بيوت الجنة كفض المسجد على بيوت الدنيا ولقد أحبر الله عز وجل أن الجزاء العظيمة الذي أعده الله لعباجة الأبرار المخلصين فقال ويطعمون الطعام على خبه مسكين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزائر ولا شكورة هم مبرولون خد دادة دا إنما نطعم لوجه الله إنما علم الله بذلك من طلو غيرك فأثنى بذلك في كتابه ليرضى في ذلك الراغبون فلنطعم للناس مخلصا ربنا يدخلوا الدالة لا نريد منكم جزائر ولا شكورة إنا نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطريرا فوقاهم الله جرّ ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورة وجزاء بما صغروا جنة وحذيرا منتكئين فيها على الأرائق لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذلل القطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها قديرا ويسقون فيها كأساً كان مزاجها تنجبيلة عين فيها تسمى سلسبيلة ويطوف عليه ملدان المخلدون إذا رأيتهم حسبتهم نؤلها منطورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملجاً كبيراً عاليوا امتياق سلس فطر وإستورة وحلوا أساوراً من فضة وسقاهم ربهم شراباً طهوراً إن هذا كان ربهم جزالاً وكان سعلكم مشكوراً الآيات تفيد إنما نطعمكم لوجه الله الآيات تفيد أن من عمل العمل مخلصا دخل الجنة وأن الإفلاس يوصل صاحبه إلى الجنة وقال قرب السلف إنما يُعطى الناس قدر للياتهم ربنا يديه نعطيه على قدر للياتهم وقال سعيد بن جميل ما قالوا هذا في إنسنتهم يعني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إنما علموا الله من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرى الله في ذلك الراضبون وحسنة الآخرة أثر بخلاص على الدعوة ودي آخر مقطع في كتاب الفلاص ننبع بعد كده إن شاء الله نكتاب المقومات الصفة التانية من الصفات المقومة التانية من مقومات الدعوة الداعية وهي القدوة واننا حكومه تخرب وما في خلاص الثقيله عليك العمل في جنبك من الدقائق الى تيسير العمل واستكح على نفسي حتى لا يسلم ولا من العمل ولا من الدعوه لله ورضاه عنه فتميل نحوه بكله وتفقه لي النفوس فيتهد الداعية بفرصة اقبال اقبال الناس عليه ويبلغ لعبة الله ويعبد الناس للدار وهذا بالمعجل التيسين والسعب والعز والرفع والمصر والغلبة عظيمة فإذا كان في سعب أنفقوا على الدعوة وعلى المجلوين والنفوس مدقولة على حب الاحسن اليها فتقبل من الداعيه وتبقى وتعين الداعيه على اداء مهمته وتمنعه وقت ظهره الخوف والقعص وتفريج الشده وازاله المحنه الى رضاه الكريم ورضوانه في يوم العروس الخطير ولقايه هذا اليوم وملاقات المضره والسروج والهناء والنعيم كل هذا يحققه الاخلاص في القول والعمل والدعوه الى الله رب العالمين تبيلي أدعو إلى الله على رصيره. وفيها التنمية على الإخلاص. لأن كثيراً ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. لأنه منه الظهور والمدح من الناس. وهذا يناسي الإخلاص. إن المخلصين ان الداعيه المخلص لدينه وندعوته الى يهدي وراء المطامع ولا يخطف بصر الرباني الشهره ولا يهدم قلبه ثروه الجاه والنحول ان الدنيا ليست ولا اكبر علم انما الله في عباده الصالحين وجند الصادقين واخيه المخلص فالداعي المخلص والذي لا يهدي من وراء دعوتي مالا ولا سوق إلى هذه الفتوحات الكدسية التي تدهشت الدنيا وأربط على كل ما عرف التاريخ من سرعة وعدل ونقل وفضل إن وروح الهدف قمر ضروري للعاملين لتنسى في الإسلام فقد يكون هدفه نقابة دولة إسلامية أو حضارة إسلامية أو مجتمع إسلامي ونحن ذلك من الأهداف وغاية الغاياكم ورأي ذلك كله يا روان الله ومن أجل ذلك يستدرمون الموت ويستخفون كلها تطهير ما لابد في سبيل الله عن درجة ولهذا كان أقول عمر بن فتاة رضي الله عنه اللهم جعل عمل كله صالحا واجعله الوجه فخالصا ولا تدعى لأحد فيه شيئا وقال ابن النحاس الدمياطي من أخلص لله النية أثر كلامه في القلوب القاسية فدينك وفي الهلس للذلم لتقيلها وفي أيل السلطة فعقله ولذا كان رسول مباشر المعلم الناسة إخباصة والتجرب الموقف في قبل المثل وبالعمل قبل الكلمة ويبين له أنه لن ينتفع بهذا الدين ولن يصبح بنصرته إلا من أخذه جملة وعقد العظم على رسولته وأهله من جميع دوانبه وتجهد من حظ نفسه وخرع كل صفات الجاهلية على عكبة الإسلامه واسجد لنفسه وما يبلغ لله رب العالمين فلا يكون عبده باذن نفسه ولا باذن الناس انما من الله وحده لا شريك له لك. ولذا في مدي الدعوه شروطا لايمان الرسول الله عليه وسلم فاشترطت سيداته من بني حنيفه ان من بعده فادابه صلى الله الله يورد من يشاء من عباده ولما رجل. إذ أفصحتم في الصد فإن دين الله لن ينصره إلا من من جميع جوانبه وصار على برده أسهاته من بعد فخلت من خسوم من حزوز جموسهم فكان أعمالون لله خالصا متدفدا فتقبلهم الله وباركه وكان لدعواته في الناس أثر عظيما وبارك الله في الجنود يسيرة وكبيرة فآتت ثماءً عظيمة في النفوس وفي الواقع على السباب فعلى الداعين أن يخدص ضويره لله وأن يستلهم الله الرشد لقلب مصادر الدواجه فإن ضمرة له لله وما يفتح الله للناس من رحمة فلا نمثك لها ونحب أن يعلم قولنا أن الدعوة لا يصلح لها إلا المخلصين الذين نحاطوا بها من كل حواليبها وجاهدوا في سبيلها بالنفس والماء والرد وكل ما يملكون فهي دعوة لا تقبل الشركة إذ أن طبيعتها الوحدة فمن استعادت لذلك فقد عاش بها وعاشت به ومن ضعف عن هذا العلم فسيغرب ثواب العاملين المكونسين المجاهدين ويقرب مع القاعدين المخلصين الذين خلدوا إلى الغد والتبر الشعوان ويستبدل الله بدعوة إيم قوم الآخرين أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لون تدائم ذلك خبر الله يؤتيه من يشاهد هذا وبالله التوفيق وآخر دعوة لأن الحمد لله رمض العالمين لخاف ربنا من كتابة فلاص وإن شاء الله نستعلم في المحاضرة القادمة من أربعاء عن المقومة التانية من مقومات الدعوة والدعاجة التانية المقومات ألا وهي القدوة الطيبة والكفوة الحسنة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بنيجي دقيقه نقول لها